هي البنت دي مش هتهمد بقى يعني انا اقنعت بابا بالعافيه انه ينزل الشغل عشان اخلص منها تيجي وراه دي اكيد سحراله مش بعيد تكون عامله عمل لانكل عبد الرحمن بلاش كلام فاضي عملتي ايه في كشف الاسماء اللي انا بعتهولك لك الكم واحد اللي تقدمولك قبل كده خلاص ارتبطوا مفيش غير واحد بس هو اللي لسه فاضي بس للاسف هاجر كندا طب هاتيلي عنوانه في كندا مفيش وقت للكلام ده يا مروه انت لازم تتصرفي بسرعه بقول لك البنت بقت مديره مكتبه ودشكهم جايبلي اخ اعمل ايه بس يا ربي طيب طيب اقفلي اقفلي يا رب احنا هنفضل واقفين في الصحراء كده كتير يعني ما انت سامع المكالمة؟ لا طبعا لاني ماليش حاجه في تلميع الاوكر الزفته اللي اسمها عبير بقت مديره مكتب بابا ايه يخرب عقلك يا دودو ابوك ده راجل شايق قوي على فكرة انت بتهزر بدل ما تقول لي اتصرف ازاي لا ولا مالي انا خرجيني انا من القصة دي انا الحقيقه مش قد زعل دودو طب اتفضل اتفضل اتحرك على الميعاد حاضر أستاذ عايش، ينفع يعني أسألك سؤال محرك شوية؟ تفضلي حريجيني زي ما أنت عايزة هو... هو أنت مرتبط؟ مم؟ قلت إيه؟ مرتبط أهو ده اللي أنا كنت خايف منه <تصفيق> تفتكر مروى الرئيس سألتني سؤال زي ده يستنى السؤال يهمها فيه أكون مرتبط ولا مش مرتبط مم... طب ممكن تنورني وتجلي يعني إيه مرتبط؟ <تصفيق> قلت لك سيبنا كامل السؤال ما هو أنا غلطان أني بكلم واحد زيك امثالك كبيرهم يطربت في ساقيا قوم يا عبدالله, عبدالله, عبدالله, عبدالله قوم قوم من قدام يريد بوك خلقتني قوم قوم <تصفيق> ما انا مش هنزح من قدامك إلا لما تفهمني، وهي دي عايزه فاهم يا جلة مرتبط يعني بقى واحدة بحب واحدة كده يعني ماشي مع واحدة ما نقول كده هاي زي انا وزهرة حبيبتي القلب للأسف اه وانت قلت لها ايه قلت لها لا طبعا بس مش هو ده المهم هي سألتني ليه ما هيكلها عينها منك ده مست زبل حمام احترم نفسك يا جزمة وكده مفيش غير سبب واحد عايزك تشغل البت عبير عشان تبعد عن الاستاذ دودو يخرب عقلك يا عبدالله جبتها ازاي دي انت متاكد انك أيوه ايوه انا عبد الله ايه مش هامل الريح الريحه ايوه فعلا هي ريحتك سبحان الله يا اخي يوضع سره في خلقه في الشغل يا بيرو عشان إحنا مع بعض يا دودو بس أنا عايز أطلب منك طلب طلب واحد بس قولي اتنين ثلاثة أربعة على قد بطلب معاك معلش معلش هو في الوقت الحالي ما فيش غير طلب واحد ياريت ياريت يا ريت يا ريت بيرو بلاش تلبس الجبات القصيرة والبضيهات القط في الشغل طبعاً بخير عليكي، وبصراحة كلا أنتي ملفتة النظر زيادة عن لزوم، وإذا ممكن يسبب مشاكل مع بعض القيادات في الوكالة. أز دك مروة طبعاً. بالضبط مروة. مروة بنتي ستايل كلاسيك شوية، وما بتحبش الحال المائل، ولو شفتك بالشكل اللي جيت به النهاردة ده ممكن تجيب لك منشارك وتمسح بيكي بلات الوكالة. خلاص ولا يهمك حاعد عليكي كمان شوية ننزل نعمل شوبينج أنا مش عارفة من غيرك كنت هعمل اي يا دودو غالباً كنت هتعملي جمعية يا بيرو مساء الخير يا باب مروا؟ يا بنتي قلت لك مئة مرة تكوحي وانتي دخلق أهلا <تصفيق> بلعش حركات بتاعت أمك دي أنا كيلا حقطع الخلف ومش عارف أجيب لك أخ تاني ده عز الطلب يا باب طيب طيب يا شكري بيه إحنا على معدنا كمان ساعة ها سلام. يا مارو. عملتي ايه في كله تمام. عجبهم أفكار عايش وماضينا العقد يا سيدي مش قلتلك الولد عايش ده حكاية؟ ده بني آدم عجيب جدا عنده قدره على إقناع العمل بشكل غير طبيعي واللي عجبني فيه كمان إن أفكاره غير تقليدية أنا ملاحظة كده إنك مهتم بيه بتفكرني باهتمامك بشريف أنديل أول ما اشتغل في الوكالة فعلا بس الفرق بينهم كبير أو يا مرو يا بنتي عايش مع دانو أسخيل كفاية اللي عملوا معاك ورفض الخمسين ألف جنيه تصدق يا بابا ان شريف أنديل عرض عليه الشغل في ميدياين بمرتب عالي جدا وبرده رفض عارف الأخبار كلها وصلت لي بالتفصيل وشريف أنديل ده شهر بالكتير وحقعده ببيتهم أيوة على فكرة انا عملت كونتك مع مهند وخلاص الاتفاق اللي بينا ساري زي ما هو بجد يا بابا ده خبر جميل جدا انت فعلا انسان عظيم اهو كده الوكالة ترجع زي ما كانت طبعا بل انت عاوز ايه عبد الرحمن الرئيس نزلي الشغل خلاص الحاضر يبلغ الغيب أيوة أيوة يا عم كنت في من زمان يا أمر أنت أظن كده أنا بنفذ اللي اتفقنا عليه المهم أنت هتتجوزي ها قريب قريب جدا عن إذنك يا دودو دودو هو الاسم التاع دودو ده رطرت ولا إيه عبدالله عبدالله عبدالله في أهي عايش مروا بتتصل ومالك بتترعش كده ليه ما تجمد كده وترد عليها يا بني آدم دي أكيد بتتصل بيا علشان تطلب مني أشاغل البت عبير وانت هتقول لها إيه بيني وبينك الموضوع مش سهل عبير حلوة زيادة عن لزوء تقدر تقول كده عندها قدرات كلبية من طراز بوصل وهو بلك بلك يا دي عبدالله لو شفتها أنا متأكد هتدي حتديوك زهرة بالبلغة لا لا وألف لا أنا عيني مليانة مفيش وحدة في الجطر المطفي تبلع عيني غير زهرة عصيلي عبدالله كده أقدر أجوزك أختي ياسمين وأنا متطمئ قلت لك زهرة أنا هتجوز زهرة عجبك كده عادت تأخذني في الكلام وتلغي أهي قفلت أكيد هتتصل تاني المهم عادت قلعي اتفضل رد ألو مساء الخير اللي انتي بتطلبيه ده مستحيل يا نيسة مروة لا أخلاقي ولا تربيتي تسمحلي أدخل في اتفاقات من النوع ده مساء الخير هو أنت ما قلتيش غير مساء الخير؟ أيوه أنا آسف جدا. أصل الشبكة اليومين دول بايزة والواحد بيسمع حاجات غريبة وزيادة ولا يهمك قولي يا سيد عايش أنت فاضي يعني ممكن نتكلم معك شوية يعني آه آه طبعا اتفضلي عندك ملاحظات على الأفكار اللي قدمتها النهاردة؟ لا. يعني في شؤون الدنيا عندك حق الدنيا أصلاها مليانة بلاوي الناس تعبانة مش ملحقين على فواتير الكهرباء ولا فواتير التليفونات غير بقى الدروس الخصوصية تصدقي تصدقها يا نيسة مروة كيس العدس بقى بـ 8 جنيه العدس الأصفر ده عرفاه 8 جنيه اوكي اوكي اه بس انا عرفت انا عرفت اكيد عايزاني اكلمك على البوم شيرين الجديد اللي هو بتاع بص انا اسمع انا اسماء اللي هو ده بس بس ايه ده حاضر استاذ عاش انا صنعت بوجهه نظرك ان الانسان لازم من حين لاخر كده يعمل بريك يعني يخرج عن جو الشغل والكلام في الشغل والحاجات دي يعني انا قلت الكلام ده لحضرتك ايوه ايوه لما قلت لي الواحد لازم يهيس ويهلس من حين لاخر اه قصدي اه فهمت لما قلت لك يهيس ايوه ايوه ايوه اقفالي السك ساكر يعيش لما قلت لي اني ان صوتي حلو قوي في التليفون وهي دي حاجة تتنسي ده انا اخدت فيها خصم عشر تيام غلطة ومش هتتكرر والله لا لا لا كررها كررها كررها يعني انا بس عايز اسمع منك هو انا فعلا صوتي حلو في التليفون لو مفيش خصم ولا طرد الحقيقة يعني انت فعلا صوتك حلو في التليفون زي ما يكون كده صاحبة الصوت رقيقة وجميلة فعلا التليفون ده ياما بيخدع الحقني يا عايش في ايه يا زفت مش شايفني بهيس في التليفون في كبسة ابوك العمدي والعائلة الكريمة طب علينا نافع نافع يان هاريسود اه طب آه انا اسف جدا يا انيسة ماروة انا مضطر في المعاكي في كبس عائلية اه اوكي اوكي بس هامل حسابك بكرة تيجي الشغل ببادري شوية عشان نهايس مع بعض اوكي اوكي مع السلامة العيلة دي مية في المية في هاعر عبط ده ايه المفاجأة الجميلة دي أمي؟ أصلحنا جينا عشان نشتري شوية لوازم لإخوتك البنات فقلنا ما ينفعش نبقى حدك في مصر وما نعديش عليه نورتي مصر كلها والدنيا يا أمي والله جرائه يا ولا عايش. عملت رحب أمك وشوية شوية هتشيلها فوق دماغك ولا عمل لي أي اعتبار هو مجيتي مش جاي على هواك ولا ما تقولش كده يا عبا امي بس اول مرة تيجي مصر لكن انت كل يوم انت لا تطلب من غير اهم ولا تسطور يا اهلا يا اهلا يا عبا يا, يا اهلا انا هون بقى اعمل لكم شاي استني يا زهرة انا جاي معاك اتلجح يا بلغة جنبي هنا وما تتحركش الا باذن مني ناولني الموبايل يا عايش ما تدلوش حاجة يا عايش ده تلفون ليه يا ناولني بلاش رغي كتير ما. اهو دل انا كنت خايف منه مين عبير ديالة؟ دي دي زميلتي في الشوق هو انت ايه شغل في مدرسة بنات؟ مرة غادة ومرة عبير ما تسمو برحتو يا عمدي ابن القالب الموبايل شقة مفروشة يا رئيفة الكلام ده مش حينفع اعمل حسابك يا عايش قد بكتابك على بطل اسبوع الجاي